قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يسركون دعي الأقدار تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تشطر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزل بفاحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأحبار تغدر كل حين دع الأيام تغضر كل حين فما يغني عن الذنب البقاء شاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في كل مكان وأحباءنا المشاهدين حيثما كانت وجهتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة وصفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب ضيفنا الكريم الداعيه الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً في بك بكم في الكرام بكم بارك, بارك الله نود أن نتعلم كيف نرسم البسمة على وجوهنا جميعاً في أي وقت البسمة مرآة للقلب فإذا اكتئب القلب وغلق الصدر وكثرت الهموم وفتحت أنتك أنت قلبك لما لما لا يجب ان يفتح من باب الياس او الاحباط او النظره التشاؤميه او الخوف من الغد او الخوف من فراس الرزق او الخوف من الخيالات التي يعني يراها الناس انها حقائق وهي لا وجود لها كالغول والعنقاء فعندئذ سوف تغيب البسمه من الوجه فالوجه يستمد بسمته من القلب الباسم فاذا ملئ او امتلئ قلبك بالرضا والغبطه والتوكل على الله وصدق اليقين كان وشفك باسما كباسما لم بتتبسّم. جميل يعني إذا على طريق الشرع الإسلامي نهتم بالمظهر أو المخبر؟ اهتم بال, بال... يعني اهتم بال... بالمخبر يحصل لك المظهر. يعني عكس. على هذا مئة بالمئة. لا يتبذب المجزار. هذا شريعتنا. الجمال ليس يتبذب بمجزار. ثعلب وإن رديت بوردان لا. إن الجمال محاسن ومناقب او اثر حمد هكذا هكذا يعني يعني الصحابه رضي الله عنهم كان سيدنا علي رضي الله عنه له مرحة. لباس يلبسه في الصيف وفي الشتاء نعم واحد فقط فقط يعني هو كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دعا له دعوه اللهم قئق عليا هذا الحر والقر ما كان يشعر بحربي. فكان لما تأتي حراره الشمس في مكه او في المدينه لا يشعر بحراره الصيف وإذا كان برد الشتاء لا يشعر به هو ثوب واحد ربما لما كان ينام في المسجد مضطربا من فاطمه رضي الله عنها كان ياتي التراب على كتفه دليلا ان كتفه حتى غير مغطى فعلى هذا كان يرى اجمل من من لبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حر ولا صر لا ولا وكان في الجنة, في الجنة. انا شوف الان كانش عنده دولاب كان في خمسين هما هما خمسين مثلا فيه 50 بدله لا هم هم كانوا كم قميص مثلا هم هم هم تم تم تحقيق الامر بمخبرهم صحشت صحشت فحسن مظهرهم عندما حصل مخبرهم والقضيه كما يقول الامام البصري التمييز ابن علي الحسن الحسن البصري يقول في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره قالوا ما هي قال جنة ترضى عن الله وبالله هذه جنة لما ترضى عن الله وبالله محب. رضيته بالله ربا ومحمد رسولة فأنا أستظهر البسمع لماذا أنت ترى الناس مكتئبه لأن المخبر غير مستقر غير متوافق مع الشرع هذا أمر. أمر الأمر الثاني أن الناس في حاجز بينها وبين الله عز وجل السبب الثالث وهذه المصيبة أن الناس ما فهمت بعض الاسلام كما فهمه اسلافنا و و وبالمخبر او القلب اهتمت الشريعه الاسلاميه واهتمت, أي لا واهتمت ايضا بالمظهر لكن بفق الأولويات لا بفق الأهتاء لا, لا إن لم يسطح المخبر فلا مظهر ولا غيره غمتال موضوع لكن نحن يجب أن نخرج من قلوبنا الأمراض والأسات أول شيء ثاني شيء اهتمام بالمظهر ما بالو أحدكم يدخل عليه أشعر رأسك أنه شيطان أفلا كان في بيته مش إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة طيب لا يقبله إلا طيبة كان صلى الله عليه وسلم يعني تفوح رائحته الزكية حلى الله عليه وسلم تقول ما وضع الذبابه على جسده صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله الصحابه كذلك بإلهة الله كان اللي اللي حتى ما لكم تدخلون عليه قلحا أي صفر الأسنان افتاقوا هذا المسواك أو السواك مطهره للفم مرضاة للرب مطارة للشيطان هذا في الأسنان سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ البلال رضي الله عنه لما جاء الرجل وزوجته تشتك تشكو منه لعمر فأتبه بدال ورأه فعلا يعني المرأة لا حق لها رأو رائحة هذا الكلام قال يا يا يا بدال خذه الى بيت المال فجعلها يستحم وأتلهب الحجام ليهذب الشعر وقص قلم له أظافره وضع له ريحا من بيت المال يعني على حساب الدولة سبحان الله رجاء الله وجاء, <تصفيق> رجل وجاء الرجل المهندم المعدل يق بيد الجوار عمر وقال للمرأة بزوجك بالزوجة جهز فقال له عمر عندما تدخل أمسك يدها فدخلت المرأة جلست بجوار أمير المؤمنين فأمسك زوجها بيده خلت يا لك أمام أمير المؤمنين يعني عيب انت رجل أجنب كيف تضع يدك عليه فقال عمر دقيق نظر أمس الله قالت الله كأنه زوجي فزوج فزوجها المعدل هذا مطهوب قال ابن عباس والله إني أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي دي. نعم هذا لكن مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ربما بدات القصه بالتنقيه وتطهير قلبه بحادث شق الصدر حتى لا يكون الشيطان فيه نصيب ومن هذا كانت يعني هذه احدى المعجزات التي ظهرت امام أول الذين أول دعجزة. أول دعجزة. حتى يعني يعني لن اقول لان فيه معجزه يعني ال ال أن, ان امه ما شعرت بالام حمص ولا بوحم ولا كما تَحْت كما يَتَشْعَرَ بَقِيَتِ مِنْ سَيِّبْ إذن هذا المولود القادم له له خصيصة أو له خصائص خاصة صحيح أكيد إذا هنالك لكل نبي من بعض المعجزات التي تؤيده من قبل رب السماء سبحانه وتعالى الأقوام لا تقتنع إلا بهذا الأقوام هذا يؤيد صدق النبي في في رسالته وفي دعوات أي نبي من الأنبياء يريد شيئا يمدّن من الذي يقول يقول أنا نبي فبَيْتِ نَبِي مَنْ فهذه المعجزات من باب بيض... تثبيت صدق النبي مع قومه من بيض... سيدنا نوح إذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أليس له صنع؟ ما هي معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا هو موضوع هذه المعجزات عليه الصلاة والسلام جميل. هذا موضوع جميل تابع الله بارك الله فيك إذا نسرع في هذا الحوار بعد هذا الفصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسل بها؟ من قبل رب العالمين إلى قومه وماذا صنع قومه بها وهل تفرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ببعض المعجزات لم تكن مع الرسل السابقين وما رد فعل قومه حيال تلك المعجزات وما الفرق بين المعجزة والكرامة وإذا كانت هنالك كرامة بقي بعض الأنبياء فهل هنالك معجزات؟ أم هل تبقى الآن بعض المعجزات والكرامات وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على حضرتكم على البساط البحث مع الدائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في صفوة الصفوة صفوة ونواصل كونوا معنا صفوة. صفوة. سيدنا الكرام ومستمعينا العزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع المرحب بضيفينا الكريم الداري الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا دكتور حمد اهلا وسهلا بحضرتك قبل المعجزه يعني هنالك سؤال يلح على ذهني دائما يعني معظم الانبياء لهم اولاد ذكور إلا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رب الله رب العالمين وأصلي وأصدموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية زواجه أنجب بناته الأربع قبل أن ينزل عليه جبريل. قبل الرسالة وجاءه أولاده الذكور بعد نزول اقرا بعد, بعد, كل... بعد أن صار رسوله ومات الذكور أثناء الرسالة الله أكبر وما بقي له في حياته إلا بنات الأربع التي ماتت ثلاث منهن في حياته وما بقيت إلا أم أبيها فاطمه الزهراء بعد وفاة أبيها بسته أشهر وقد أنبأها بهذا وهذا من معجزات صلى الله عليه وسلم أثر عندما أثر لها وهو في مرض الوفاه أنك أول أهل لحوقا به فبعد ستة أشهر بالتمام والكمال لحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم وما بخير الرسول بن عقب الا بنات فاطمه لما اولاد علي رضي الله عنهم جميعا آل البيت اول اولاده كان القاسم لا مش اول اولاده اول أول الذكور اول الذكور أول... <Löngle knew intr overseas> القاسم القاسم وولد في البعثه وذلك نحن قلنا الاسبوع الماضي à ان أنا lما... لما... لما حنت درت لبينه القاسم نزل جبريل وعجبريل ما نزل على رسوله عندنا بعد سن الأربعين. لا نسأل عن الحكمة لكن لماذا يموت الأولياء؟ والله شوف إحنا يعني شوف ما ما ما أثير ذخ والخلافة وكذا. ترى أنت أن أن الرسول ولد صل الله عليه وسلم يعني سبحان الله وأن ابن الرسول ليس رسولا. أنت ممكن نسقط إلى الواقع. ابن الشيخ في الحياة ابن العالم ليس عالم. وابن الداعية ليس داعية. تمام؟ والناس ينظرون الى الولد ها؟ ابن الشيخ على انه يجب ان يكون شيخا كابيه على او يكون يعني. عالما كابيه يعني. او ينظرون الى بنت للشيخ ان لا لابد ان تكون قامته في المحراب ليلا نهار لان اباها تكلم في هذا هذه مسألة تكلف انت هذه البيوتات اكثر من طاقتها فربما هناك حكمه جديده يعني الناس مثلا تنتظر ان لابد ان العالم يدخل ابناء وبناته الى قادات الشريعه حتى يتفقهوا كما تفقه ابوه من قبل هذه ليست لا لازم لا. لا. لا. لا. لا. يعني يعني هذا يقول مفروض على الشيخ ان يقطع هذا لا مش مفروض وبعدين هو اذا كان ابنائه في شتى انواع الحياه وشتى التخصصات يستطيع ان يقيموا يعني شيئا في في في في في حياتهم وفي نافع للدنيا يعني أنا لا أرى شيء في ذلك عندي بنتي ما الله عليها بنية وراكية وهذا قسم بس يقول إدارة أعمال ربما مستقبل. يعني تقوم بعد ذلك على إدارة عمل أبيها في الدعوة خير وبره ما في ايه المشكله <تصفيق> لا بأس ولا غضبها البصر <تصفيق> العلم الشرعي هنالك بعض الجماعات أو الفئات يقول أن كل علم غير العلوم الشرعي يعني لا حاجة للبصر أي ستر. في علم, في علم نافع وعلى مدار العلم النافع هو العلم الذي يؤدي إلى تعمير أرض الله والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذا يعني ما ما يعني إسم الله فأرى أن أي علم ينفع البشرية هو علم بشرى فلما نبتغي به وجه الله ونعمة الله طبعا من أراد الله به خيرا فليوفقه في الدين فالدين ما مع معه الواسع الدين ليس قدرت حوله حرم فقط ليس القران والسنه فقط مثل لا هو قران والسنة يعني اي, أي عمل هو نصوصه القران والسنه الواقع, بقى ربط, ألواقع أل... ربط هذا بالواقع كيف أن يكون طبيب مسلم م. محاسب مسلم مضيع مسلم يعني بمعنى الاسلام إعلامي مسلم صحفي واحد يتق الله موظف مسلم هذا ما نريده هذه هذه هذي... حقيقه ديننا بل بل انما هي عظمه ديننا صحيح وده مد... انظر في الصحابة في تلاميذ الله صلى الله عليه وسلم وهذه من المعجزات انا ارى ان من اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابه فلنشرع في الحديث عن معجزات عليه الصلاه والسلام ترتبا فضلتكم بالاولويه او بالاهميه ام بالترتيب الزمني بالله ارتبها بالأهمين. بالاهميه بالاهميه لنستمع لخبراتك في معجز... كل معجزات الانبياء تزول مع نهاية حياتها كل, كل... كله كله الى سيدنا عيسى نعم خلاص طيب سيدنا محمد صحيح صحيح. صحيح. صحيح. تظل المعجزه الكبيره باقيه الى ان يرث الله الارض من عليها وهي القران الذي نزل على صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم هذا اعظم معجزه نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ كله عليه الصلاه والسلام سبحان الله وهذه معجزه باقيه الى يوم القيامه نعم قد يتساءل متساءل ما هي صوره الاعجاز في القران صحيح ها. القران معجز في ذاته اولا نحن كمسلمين نقول هذا الكلام نعم لا لا لا لا به. لا لا وغير المسلمين. لا لا يقولون هذا لا من الغرب. يقول لا لا الفصحى. لا لا لا قال قال ا هوفمان لما ما يعني هذا الله احد اكثر الالماني اللي كم سيدنا هو احد المعالم التي نحبها في المانيا لا. يقول لا. يقول الرجل ان انني ما فهمت القران الا لما درست العربيه فلما درست العربيه فهمت ان القران لا يفهم الا من و هذا تكريم للغة العرب وإذا الترجمات حتى لمعنى القرآن لا تغنيه لا إنه كثير الترجمة للمعنى مم. يعني سورة البقرة لما ترجمها كذا تجد المعنى راحنا مهزوز لكن اقرأها بلغة العرب وبعدين المدّولات العربية أولا ليس هو ماجدا في لغتي فقط أنا نصلت أحسن, أحسن واحد ولا ترى مش, مش ناوي أتعلم عربي خلاص الإعجاز وقف عند هذا لا في إعجاز تشريعي وهذا وهذا أهم إعجاز في إعجاز وفي التشريعي. إعجاز ال ال إعجاز الـ الـ الـ الـ علمي القران فيه يعني بهذا المنطق اي زاويه تدخل عليها في القران تريدها فيها اعجاز ها نعم طبعا الامام نعم. الحسين من الشهر الثاني جمع من وجهه نظري ايه الاعجاز الف القران لانه أصول... مصفوف جاي مصفوف ثلاث طبعا الفت انت اهل اللغه وعرفت معرفات كبيره في سبحان الله العظيم اول شيء فصاحه الفاظه الجامعه اللفظ فيه واضح جامع يعطيك في اللفظ الواحد معاني كثيرة لا تصبح كلمة مكان كلمة. شو تغطي كلمة مكان؟ ما من فات؟ حباًباً. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. عجبت قعد عجبت. لأن لا تفعل نقول مثلاً الشكر. مع ان الحمد والشكر بمعنى. لا لا لكن الحمد له معنى والشكر له معنى. هذا امر هذا أمر. فإذا ما يقول رب العالمين ممكن لو واحد تاني كاتب عادي يقول كيف؟ الحمد لله رب السماء والارض والملائكة والانس والجن والحيوان والطير والجمال وما شاءوا التربه العالمين كل ما سوى الله هو عالم اي اجاز هذا انت فقط كل ما سوى الله عالم رب العالمين مش ربي انا بس كمسلم ورب النصراني ورب اليهودي لا مش رب البشر فقط ولا رب لا رب الارباه خلاص يبقى رب العالمين فكلمه العالمين دي لا لا يصلح مكانها كلمه اخرى بس الله حتى في أسمائه سبحانه وتعالى التي جاء في كتاب الله عز وجل الله الأسماء والحسنة. لما جاء مسيلم الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة وصف ووصم بالكذب إليه من القيامة مسيلم الكذاب لماذا هذا الكذاب؟ لأنه ادعى ما لا يجب أن يدعى هو الرسول سمى هذا ليه؟ لأنه ادعى أنه اسمه رحمن اليمامة طيب رحمن هذا اسم يخص الله عز وجل ممكن يقول واحد رحيم بشر رحيم واحد كريم فلان محسن فلان معطي رحمن، فلما انتزع اسم ليس له وصل بالكذب في تاريخ البلد، الله اسم ملازم له طب العرب كانت تنطق الفصحى، كانت عندها لغة الضاد، الله وتفهم القرآن، بدون تفسير، ولما نزل عليه القرآن والعل قسم ساعد ل ل ل ل ل ل ل وهو لا يجد انه اتى به دول حكم لما المشركين جمعوا اصحاب بلاغة والمعلقات والقبة الحمراء اللي تنقم في النابغة والخمساء لما تجيبهم وتحكموا شي غير واطلع تسع اخطاء للنابغة حسنا ابن ثاب لنا الجفانات الوضع واطلع له تسعة اخطاء في بيتين يعني ان من تخلق <تصفيق> راس الرجل انتهى رحمه الله وكان العرب كما قلنا لا يهنئون الا بنتاج فرس او النبول شعر بس فك الاعلام صح الشعب ده ايه وزارة الاعلام اللي بتوع... بت... بتؤيد القبيلة وتتحمل القبيلة و... والبيت الشعر يرفع اقواما ويخصب اخلاق صحيح سبحان صح الله صحيح, ف... صحيح. يعني ف... ف... فلما لما العرب قالوا يا محمد تقول انه بلسان عربي مبين انتم اهل بلاغه وفصاحه اي كلام كلام قالوا لا لا لا هناك في قرانك كلام غير عربي تمام غير عربي اضربوا لامثل فذكروا لثلاثه امثله قسوره كانهم حمر مستنصره صرت من قسوره قسوره اسم الأثناء الاسد صحيح كلمه كباره ومكروا مكرا كبار قالوا نعرف كبير واكبر كما وكلمه عجاب انها أجعل الالهه إلها واحده هذا الشيء عجاب قالوا درجنا كعرب على عجيب واعجب اما عجاب هذه ده قياس غير وقالوا في القصورة أسد وتاج إبال وعبد وغضنفر الرعماتيس <تصفيق> صحيح،, صحيح. ما ما في القصورة، يعني لا وضعها البشر من الحارس في قصيدته لما خطب ابن تعمه فاطمة، نعم، فاطمة لو رأيت بباطن خطر ما خذ لا خذ زبرة خاكى، بشر من معرين الآن إحنا نسونا نحاول إذا إدبية. <تصفيق> الله يبارك، نعم، فوالله ما ما نفهم القرآن إلا إلا باللغات وهي مهاجمة ولا؟ ما عارف من من الرواية والله دارت عليها الدوائر. لا لا لا لا تدور الدوائر على لغة عزها الله لانها لغة باق إذا يوم رسلان باق لانها لأنها مادة القرآن ووعاءه. طيب كيف كان رد الرسول عليهم في هذه الثلاث؟ قالوا يعني من من تردونا بل تردونا بلغة قالوا ما ليس هناك أبلغ من قسم. ساعد وقسم نساعده ولكن نقسم نساعده طعن في السن وعبر الماء هذا شنو؟ ويحمل مل. وروح مل فهذا ولا ولا تخبروه بشك. فجاب وقسم نساعده. و... اجلسوا اجلس يا عمه فجلس بين يدي الرسول له وهو يعرف اقدام صحيح قال اقف يا عمه فاوقفوه بصعوبة رجل كبير السن قال اجلس جلس الرسول متعمد قال اقف وقال كيف هذا يا محمد كيف هذا يا ابن قصورة العرب ان هذا لا شيء عجاب وتقيمني وتقعدني وانا رجل قارى يمكن ابيته وجدته سبحان الله العظيم بدون يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني القصه القصه لكن الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلا له بس وبالرجل الكافر سبحان الله طبعا طبعا ويقول احد المستشرقين برمنج اظن او شيء من هذا القبيل ان بلاغه القران الذي نزل على محمد فيه كثير من الاسرار التي لا نستطيع ان نصل الى دقائقها وان اعتى العتاه والأشقياء اذا قرأ هذا القران هداه الله ولا رجل لم يكن مسلم حق. مع انه قرأ القران ولم يهتد لا لا فانا اقول ان الوليد بن المغيره استمع وعاد هذا وهدد ابو مال وافكر وفلوى ان هذا كلام يعني سبحان الله ما, ما, ما لا يصير لا يصير سبحان الله تمام ال ال ال ال قمه بلاغته انه يوافق مقتضى الحال وتعريف البلاغة عندكم ما هي البلاغة مطابقة او مطابقة مقتضى الحال يعني بمعنى بمعنى مثلا تكلم عن مثلا في في سورة الطاه شوف شوف القران سو ازاي القرآن ماشية ما سورة الطاه تبدأ بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحزن ما تعرف نعم. سورة. نعم. طه. ما ما أنزلنا عليك القرآن لا تشكر إلا تذكرت يخشى ت ممن من خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على عرش قديس لي لوحدهني خلاص نعم. ولا تحزن أنت قرئ يا محمد خل بعد الآيات الأولى يحدثه عن أخيه موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إذا بدأت القصة عن كثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة الدعوة وتأتي له قصة موسى لتبدأ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إذن إيه بلدي ترسأل أيضا صحيح. أنت عندما أنزلت عليك الرسالة ما أنزلنا عليك القرآن بتصفيق. يبقى القرآن في إيه الوحي في أولي بواكيره يجير بيكرر عن سيدنا موسى يقول له ايه وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارني بايه سيد تمام لما تقلب الصفحات وتروح على سورة القصص تبدأ القصة في قضية سيد موسى م. فكيف يتكلم وان تبعون على في الارض واجعل اهلها شيعة الصدق يتبع من المهم لغاية تقرأ ايه اوحينا الى ام موسى الارضعي فجابت ايه جابت مولد موسى مولد الكريم صحيح. في طه لما تكلم عن سيدنا موسى جاب الرساله ليه لان موافقه وموافقه مم. ليه لقد مطلعت صوره من نفس الايه نفس القضيه وبعدين ايه مثلا لما يقول ايه تشوف كده و... و... و... ربنا افرغ علينا صبرا وترفنا مسلمين ترفنا ربنا كده لانه النداء لشيء بعيد الامل قريب الحال لا. نفس الدعاء نفس القرآن هل هي كلام تستحرح حينما أستمت فتدع نعم لما تستشعر حتى ألفاظ القرآن نستهى ليه بمواطنة ليه لان حتى عند المد تستشعر حتى أحكم نعم. لما يجي في المد تشعر أن المد في هذا المكان فهذا المطلوب سبحان الله هنا كلمت مثلا عن عن مخلوقات الله والضحى طيب. والليل إذا سجع الله بعض الناس اللي ما فاهم في اللغة يقول لك الله. وينلي كسر الليل؟ طب ما معطف على الضحة. ولا الضحة اول الكلام. انت بشقول اول الكلام معربة ايه ما شهر الفية غالب كده. ان اول الكلام معربة وما باين باين ده؟ مرفوع بالابتداء. مرفوع بالابتداء. طب هو مرفوع عليها الضحة. والليل اذا سجل. نعم اول قسم والضحة مقسم به. والضحة مقسم به وكانها في محل ايه؟ جر. فعندما يُعطف هذا على هذا يبقى طب واحد يفتح المصحف وغير غير مدرك الكلام ده الاولين الصبره دعاء لسوره الرحمن يقول ايه الشمس والقمر وبصحبان والنجم والشجر يا هو الشمس يا عم نجم لان كل شيء ملتهب والقمر كوكب لانه بارد صحيح. مستمد حرارته من الشمس من الشمس ايه النجم من الشجر ما صور وما قصور وما اقترب من الارض صحيح. فالشمس والقمر قد النجم والايه والكوكب الكوكب صحيح والنجم والشجر ما قصر وما طال زي قضية الارعبي قال متاع لكم ولا جامعكم فاكهه وابذا اذا برعته طاقه حافه يكلم من مقدمات لما يجي عن سيقول السفهاء من الناس ما له عن قبلتهم الذي كانوا عليه قل لله المشرق والمر حتى في علوم القراءات لما كانوا يعلمونا احنا صرع يقول ايه وقالوا اتخذ الله ولدا م? ما غرق الصوت سبحانه ارفع صوت سب الله حتى حكم حتى بينا واحد العزيز. بيتفاعل مع كتاب الله مش يعني وقال ان الله على ما ترى اسمع القرآن ومن اذا سمعته قلت انه يحشى الله انا عندي ناس صوتها اجش ومفوز لكن احب الصدق سبحانه سبحان شعر انه قلبه يتكلم العرب كانت تفهم لغة القرآن تمام فلما لم تنسج على منواله مثلا أين أين إعجازه لا إعجازه فأن تحدّهم القرآن أسر القرآن المعجزات يتحدى البشر بما يستطيع بما هو معروف وبما هو يعني بما هو قدر وما هو خارج إرادة لا. تحدى يقول مثلا فتمنوا الموت نكون صادقين عملوا إيه؟ <تصفح> ولن, ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه فطلب منهم التمني ونفع عنهم التمني وليخد ايه عادة ورغم ذلك ماذا بصنعه ما استطاعه صحيح حتى لبيد لبيد ابن ابي ربيع أحد من المعدقات من الله عليه الاسلام قال بيت عجب الرسالة كل شيء مع خر أخل... وما تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت إلا البيت لبيت لا. على كل شيء ما خر الله باطلو وكل نعيم لا محاولة زائر من من كان يريد أن يقول فليقول ما... كما قال لبيت جميل والله أتى البيت الثاني وكل أناس طوبى تدخل بيوتهم طب... دوائية تصر منها الماء لا هو عربي عربي عربي يعني زهير وكان رجل يعني عملاق فلكن كان قبل الاستاد ده سنه فتاه منصر وناس فؤاده فلم يبقى إلا صوره اللحم والدم سبحان الله فالإنسان ومهما يكتم الله يعلمه يعني اذا عارف انه ايه بيوصف في الوضع في الكتاب فهمت في الدم اه في ايه ده هذا ايمان باخره اخر تخرج هو ما كان مسلم جاهل صحيح ابن كحف فلا تكنون الله ما في نفوسكم يخفى ومهما يكتم الظاهر يعلم سماه هو الله العليم قد الصوره وصفات الله وريد جاهدي هذه الفترة, الفترة في الانسان عندما لا تغبر لان الحقيق في اي بلد يعني في انا عارف اقراط عن فلاسفة كبار واودابات كبار في الغرب كانوا لا يشربون الخمر النفوس الكبيره لا تأتي إلى, الى الحقارات من الاعمال فلا تتأتي فلأودل... في الامور دا. فلذلك انت تسأل لماذا لم يصطر عبد لبيت نفسه طارق الشعر فقال اين شعرك يا لبيت قال والله يا رسول الله انه لا يسير على لسان كذبيب النمل والله شو بدك تعرف شو نعمل على خاطر التسويه نعم هو شعر صورة شعر هو شعر فالدصوره بلاغيه عجيبه غير هو شعر عن زي ايه سنام اللي بايه بيمشي على السيف عايزه نعم ولكن الحاقه والحق هنالك بلاغه بعد هذه البلاغه والله دبا خلص فهمها فهمها صحيحه فلذلك العرب لما فلما استيئسوا منهم خلصوا هي. قالوا والله ما هذا بقول البشر. لحد اننا مجيب الزبون من سنة 2007 ولو شوفوا يا ابنين فلما استيقسوا استيقسوا لما تدخل السين على الفعل زي استخرجها جرق اخرجها <تصفيق> هنشرح لبلادة يا ابن ادم في الاخر يا حسنة ندخل في توضيح واضح. لكن العرب ألجمتهم بلاغة القرآن وقال حتى زورتم المقابر توقف عند زرتم. تعرف ان هنالك بالضبط كيف؟ الباردة و... قلت له يرد و... لا والاعراب لما لما صلى خلف ابي حنيفه ورد ابي حنيفه وهو السارق والسارقه فقطع ايديهما وانه الايه والله غفور رحيم قال الله عزيز حكيم عز في اعليه نود الايه الثانيه فصلى رجل خلف ابي حنيفه نعم فقرا ابو حنيفه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فقطع ابو حنيفه وفقط الله غفور رحيم رد الاعراب قال الله عزيز حكيم أبو حنيفة انتبه وأكمل فبعد أن انتهت الصلاة لحرث جيء من بادية وجيء عاصمة الخلافة في ولاعة القرآن ولا أعرفه فالمؤمن أبو حنيفة جزا الله خيرا من ردني ففرح قل أنا هذا تحفظ القرآن قال لا أتحفظ السورة قال لا أسمع من قبل قال هذه لأول مرة أسمعها الله أربعة سبع غافلين وما الذي أدراك أن نهاية الآية عزيز الحكيم وليس غفور رحيم قال لو كان نهاية قياء غفور الرحيم لما حكم على السرب بقطعيات لكن لما عز في عليائه حكم على السرب بقطعيات فمقتضى النص يقتضي عزيز الحكيم وليس الغفور الرحيم عز فحكم عز بقى بقى ولو على السرب إذا ما قطع ما خطيت إكت إكت فهذه نظرة العرب طيب إذا دنا منزلنا لما أقرأ القرآن نعم في ايه يوم فعل ما بهذا المنطق صحيح فبالتالي هو هو يعني يعني مراعاة مقتضى الحد من اهم صفات القرآ لا. لا. لا. مثلا ايه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية اذا أجسدوها incentive. وجعلوا أعزة أهلها أذلة, اذلة. القرآن يصدق المرأة التي لم تسلم بعد وكذلك يفعلوا جل... جل... هذا تصديق القرآن لا لا هذا حسن. تصديق القرآن لبلخس تصديق القرآن قضمة القرآن لما, ي... لما يجي القرآن من عظمته أنه ينصر العدل أينما كان سواء لمسلم أو لغير مسلم يقف القرآن بجوار يهودي ضد مسلم صحابي يصدق على الرسول الدنيا أثنى ابن الأبيرق لما سرقوا الدرع وخبأوا التهم فيه رجل ذي اليهودي ووالرسول قال خلاص أنتار مع معقول يا صاحبتي يا سلوكون يقول الله له ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختنون فصوا ولا تكن ينزل القرآن ليؤيد يهودي يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ضد صحابي أو ضد مسلم من المنافقين سرق درع من الرجل ما هذه العظمة لا ولأن الدين حق آه. يعني الناس أن أن ينصرفون بالحق والباط صحيح من ضمن السببات أيضا توافر المحاسن الطبيعية فوق المحاسن البديعية يعني عنده محاسن بديع من سجع وجناس ورضا وإلى آخره لكن عنده محاسن طبيعية هي إيه الصورة الصورة إيه يقول إيه وضرب لهم مثل الحياة الدنيا شوف الصورة شوف الصورة كائن أنزلناه كائن أنزلناه من السماء فخلص به نبات الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح يعني كل الدنيا دي كلها تتحول الى هشيم تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر سبحان الله العظيم فمثل سوره ابراهيم مثل كلمه طيبه ها؟ كشجره كشجره طيب اصلها ثابت وفرعها تستر وكلها كل حين بالذنب ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار سبح الله الذين عملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة الله الظالمين الله ما يشاء لما تقف عند هذه الايه سبحان الله العظيم لما لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقيد ونحن عالمون النور من وراء القمر رد قول ف فتخف انت مبهور مبهور هذه هذه يعني في بحر النجيل يشاؤوا ما وجود من فوق ما وجود من فوق سحاب اذا اخرج هذا الدميا يق... ايه الصوره دي من اخرج دميا يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له ف... من نور الله اكبر ويعتبر ظلمات بعضها فوق هذه الصوره سر عجيب عجيب انت انت مش عايزش بس انا عايز يعني أنصح أبنائي وبناتي من المشاهدين المشاهدات يجعلوا ختما للقرآن للتدبر بس. يقال إذا قرأوا القرآن ما يفهمون المعاني بالقرآن الكريم. هو صعب أم سهل بظرف شعور. ولقد يصون القرآن لله ولقد يصون القرآن للذكر. فهل من ذلك؟ آآآ سبحان الله يدرس حفظه تجد رجل أعجني لا يفهم الكلمة العربية ويأتونه في المسابقات الدولية وتجد الولد صغير عشر سنوات ولا يعرف تقول له ما اسمك؟ مم. ولكنه حات ذكر ولقد يسرنا القرآن بالذكر فحتر ابن قدرة صلى تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فتبع القرآن ثم إن علينا بيانه وهو كان يخاف أن ينسى فجبريل يقول وهو يرد صفة جبريل لا لا لا لا لا هذه ليست مهمةك هذه ليست مهمةك إن علينا جمعه وقرآن مم. جمعه في قلبك وقرآنه أي إيضاح فهذا ثم إن علينا بأن نبلغ الأحكام والأوامر والنواهي والناس والمنسوخ المحكم مو سبحان الله فقضية إن انت بس إن أنصت وسبحان الله لن تنسى العرب كانت تتحدث العربيات الفصحى نعم جميل وووبلغ فيها شفاء من بعيد أبا هل أبو جهل مثلا اقتنع بب بالقرآن الكريم ك كنص من قبل السماوات طبعا اقتنع, اقتنع القرآن اقتنع اقتنع طبعًا. طبعا لكن هو فإنهم لا يكذبون الله عليك جميل. نعم. الذين ااا ال ال ال اعتبروا كانوا بيأس الله يسحدهم. لا. ولكن المظالمين كانوا. هو ظالم من نفسه ليه؟ ولكن المظالمين كانوا لأنه تعادل حدوث وضع الشيء في مكان. فوضع قلبه في غير مكانه قلبه ده ايه لتلقى الهدى أن تلقى الهدء. صحيح. هو عدى الحدود سبحان الله. نعم. فأنت أنت من الواجب من الواجب أن لما تقرأ القرآن أنا أنصح يعني ما قلت له نعمل ختم للتدخ ختم للتدابير ماشي. خلاص. نعم. الختم للتدابير. الكمل يعني ايه? وليه؟ لا شيء فيها. يعني ايه لا شيء فيها? اه خير حسن. اسأل شيخ. ما شاء الله الحمد لله الشركات والمؤسسات والعلماء اوضعوا الان على الحسن والحسن والقالي. اشياء في القرآن عجيبه ادخل وافهم المعاني واعرف. واسال الله وهي. ما انت لما لما يبتلى بمرض معين. تريد يسأل بمرض ويجيب المراجع ويشتري. أنا. كيف يعني تمنعين السنه يا سيدتي اوه الله انت تزوجها كده بس ان شاء الله ما شاء الله بملايين على طول فورا لانني الرجل قال درست علم تغذيه في اكسوفر درست ستمائه اثنين وخمسين اثنان واثنين وخمسين وستمائه بحث عني عن الحنية لو سموه رجلين كده وجدت افضلها واعظمها واقوامها واصدقها كلام محمد رسول المسلمين عليه الصلاة والسلام. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا لا نجوع الله أستحنا نصف ونظور أميبقى خلطك أعشاب وطبي بديل و... ونبتات يبدو و... أن احنا خلطنا الأمور وبعضها نحن يبدو نخلط الأمور وبعضها نقوله بالطب النبع والذي تكلم عن الأعشاب والـ ع... عظمة طيب عظمة الإسلام أن عنده مبدأ الوقاية خير من العلاج كارثة القوانين الوضعية أنها تعالج بعد أن تنزل المصيبة نعم يقولك كيف نقي أبناء أو يعني كيف نجعل المدمن ينتهي عن الإدمان. لا. الإسلام لا يسأل هذا السؤال كيف نمنع الولد للدخول إلى قضية الإدمان. هذا هو الإسلام نعم. سليم. طيب سليم برضو فيه اطناب غير ممل أي اطناب من أي واحد. أنت بعد ما أن تقول دعا تتكلمت كده في موضوع. كثير. بالله عليك لما تقرأ صورة يوسف كده. الصورة كاملة واضحة متكاملة صح ولا لا نعم صحيح. فيها ستة مشاهد هي صاحبة أو ذات ست ست صور نعم ست صور فصل فصل سبحان الله كيف أنا كنت فصل يؤدي لسنت بشهورة بشهورة بشهورة قبل بس ما تكمل الصورة صورة هذه القصه لا تمل منها أبدا لكن لو واحد مجازر يحكي لك حكاية ورك رحت وجيت حتى الأقوام أنا قلت لك من قبل الأقو البشر ال ال ال قوميات البلاد يعني لها تضاهك في الحواف تعال سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم إذا كنا بجنسيه عن الأسرق دان وأحب هذه الجريمة لكن يعني هو عراق العراق عراقي العراق رب إن شاء الله ويؤمن بلادهم إن شاء الله. سيدنا موسى إيه؟ مصر مصر صحيح تعال الاثنين واحد وكلاهما إيه نبي ومن العزم ده أول العزم ولا قبل الأخير سيدنا موسى ده مصري ولو ما مينت راموسه ده يعني صار قال يا ولا شو بيها على غنم ودي فيها ودي فيها مقالب وكره قال الخه يا متعلم خلاص ما ده مصري المصريين بتقرئته كده تحب دردش و هو في الموضوع طلعت يعني حتى اولادك يقولوا معك يا ابني بنتي خلاص صبعتين بالي وها لي ودرسه سيدنا ابراهيم هده ايه قال. قال ان يجعلك للناس اماما <تصفيق> ان يجعلك للناس اما شيء شي عظيم قالوا من <تصفيق> سيدنا إبراهيم ادون كل قالوا من ذريتي في, في غيره <تصفيق> صحيح قال له الله قال لي يا ربي عشان ذريتي ذريه طيبه ونسويه <تصفيق> <تصفيق> فالقران عظمته انه يلم حتى ثقافه الشعوب <تصفيق> تكبرت الشعوب صحيح لما لما تروح عند ماديا تجد أسر محترمة ليه الوجايات احداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء إذا هذا الحياء موجود عند هذه البيئة المحترمة. الزمن عبد بنضطر لمخرج البرنامج احد المشاهدات تصل تسأل عنها لا شيء تفيها ما شاء الله جميع تصل على النت وتبحث ما الله ما نعمل واجب كل جمعة يا ليت يا ليت يا ليت فالقضيه ان ال... ان القران بهذا العنف الاضطر غير الممثل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ودائما يقولون ان القران الكريم حينما يتحدث عن قصص القرآن او الانبياء او الرسل يكرروا بعض المشاهد. لا. فيتكلم في البقر عن سيدنا موسى مثلا عن سيدنا موسى في القصص وعن سيدنا موسى هنا وهناك. كل قصة كل عرض بطريقة تري زاوية من الزوايا لا تريها القصة الأخرى ولو تشابه الألفاظ والمعاني مش ممكن. ما فيش شيء متشابه. أبداً. نعم. وال في دراسة كتاب الله ليت هذا الأمر العجيب. سبحان الله. مش ممكن. كل قصة تريك زاوية من المسألة. نظرت لك مثلا من قبل في في في عن سيدنا زكريا في, في, في ال في عمران وفي مريم لما كبرت زوجته وطعمت السن فنريد علامة من علامات الحمل قال رب جعل لي ايه قال في ال عمران قال آياتك ألا تكدم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة وفي مريم قال آياتك ألا تكدم الناس ثلاثة ليال سويه وحققنا المسألة من قبل وقلنا إن الليلة دائما سبق للنهار في المكي سابق للمدني فالليل في مريم المكية واليوم اللي هو النهار في ال عمران المدنيه حتى لا يكذب اخره اوله بل يصدق اوله اخره ولا ويصدق اخره اوله هذا هذا عظمه القران مش قصه متشابهه ما حدث من خلال ثقافه حضرتك الموسوعيه والعريقه في مجال القران الكريم ان احد الكفار وقت النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه انتقادا إلى آية من آيات القرآن أصل هذه لا تجرى على لغة العرب أولا هذي. لم لم لم يحدث ايهم أي نوع من خلل في حرف ولا في كلمة ولا في جملة ولا في آية ما. من كتاب الله عز وجل بل كان القرآن يثبت واقعهم اجتمع الكفار احنا فكرة ننهي بها قبيح محمد بن من مكة فواحد اقترح قال طيب نقتله فقال عمرو بن سلمة وهل بن وقال عبد مناف كيف تختره كده بالصبر طب من, فيه من البلد نخرجه من مكة بالمكه <تصفيق> نروح ناخد رساله حلو ويقلب عليكم القبائل ويرجع لكم طيب نحبس فقال شوف قتل او حبس او مم. نفس قال ابو جهل اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد ما <تصفيق> الله ورسولنا أبو جهاد في هذه هذا اليوم الرسول الله ويعلم أيضا رضى الله رضى الله أصواتكم كي لا يسمع رب محمد فتنزل الآيات وينكث الذين كفروا ليس قتوك قيدهم أو يقتلوا يقتل أو يخرجوا أو يخرجوا الله والله خير مثلا حتى قال آه يعني آه حتى ورق لما غالوا ليتني كنت معك عندما يخرجك قومك قال او مخرجي هم قال ما جاء رجل بما أتيت به من قوم الا واخرجوه سبحان الله فيقول ابو جرير اه لقد سمع رب محمد اذن محضر الجلسه موجود دا صدق الواقع يعني طيب قضيت الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل نزل أه القديم نزل على رسالة نزل نزل. صدق ما علمونة علمونة هذا سوق تقديم على رسول الله صل الله عليه صدق هو وأخبار بنو السريني يعلمونه يعلمون صدقه طبعا طبعا ولا شوف هو القرآن جاء بصدق الواقع ها وتكع وتحدث عن الماضي وتحدث عن المستقبل فما دام ثبت في واقعه فيثبت صدقه في أوله ويثبت صدقه في أوله ويثبت صدقه في ما هو أدنى أحداث بالباقي نتكلم عن المنطق صحيح نتكلم منطق صحيح. صحيح. منطق يعني يعني يعني أنت لما مثلا يقول ايه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب ف مثلا نعم خلاص دخل عمه عائشه من الرضاعه عليها فاحتجبت قلت له اشرح الشرع ربنا الحديث سوعاله يحرم من الرضاعه يحرم النشط. من النسب يعني يعني انا وانت نرضع من سد واحد لا. لا ينفع اتزوج من ناحيتك وانت تزوج من ناحيتي يحرم من الرضاعه ما من النسب فلما دخل عمها من الرضاع عليها احتجبت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها يا عائشه انما هو عمك قالت يا رسول الله ارضعتني ولا من يرضعني الرجل لحدود ام الصحابنا السيده القديه يعني صحيح. هو رضع مع ابويا بس اللي رضعتني الفور المره سبحان الله قال انما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من عائشه من ثمانتاشر سنه فقط اكتشفوا ان الولد او البنت اللي يرضع خمس رضعات مشبعات يدخل هذا اللبن الى الجينات المورثه الجينات المسؤوله عن الوراثه لانها لا تغلق نعم تظل الجينات الوراثيه مفتوحه تتقبل تدخل هذه الجينات اللبن ده يدخل مع الجينات فتصير الاخوه وتصير الحرمه في الدم ما الذي انبا محمد الله الله الله, سبحانه سبحانه يا الله. احنا مقصرين الله احنا مقصرين في العرض هذه محمد خالد ده بيستربطه ها ده فلان بينزل بركبته الاول لا لازم ينزل بايده سبحان الله لا يصدر اليدين فلان مش عارف يعمل كده مش عارف هو حريق لا خلاص أنت خلاص انا, أنا لا انكر ان هذا الكلام مهم ولكن مثلا عند نصر الامه اسمها الرفاهيه علمية صحيح علمين، لكن صحيح. أنا من قبل أن الناس اللي يستعيدوا تاريخ المعتزلة و تاريخ الشعراء والمتردي يبدأ مذاهب قصة، صحيح. ولا صح. بد من عدد ترتيب فقه الأولويات مرة. وترتيب العقل الإسلام، وفق المنهج. تراه غير مرتب وغير موجود. <تصفيق> أحسن. مش, مش, مش صح. لما صح. مش ما وجود أول رتبه. أينما <تصفيق> مسلم, الكذب... مسلم الكذاب و... وسجاح وااا و... وشقه <تصفيق> <وشك يا تصفيق> كنت... كان في شك... اسم كان, كان كان وكان رهبان هذا نعم رهبان وشقه لا حول ولا قال على السجاح قالت عليكم برجمامة وضخ دفيف الحمام فانها حرب صرام وليلحقكم بعدين ندم هذا كلام إذا ما عرض على اي القرآن الكريم مش عرض مش القرآن على فصل في الصف الثاني الابتدائي يرفض ان هذا يكون بلاغه الان تكون هذا بلغة العرب ناس بهروا بالمعلقات يريد يقال النمر قيس لما راح يقابل كسر عشان يجيب من سراح يستعيد ملك ابي فيقال ان وقف بين يدي الملك وظل يصف رحلته يقول ان المعلقة دي كمان مش هيها كاملة كمان المعلقة اللي بينها دينا مش كاملة ليه؟ لانه وقف بين يدي الملك يصف الرحلة بالتفصيل وقد ارتدي والطير فيه وكنا فيها بمنجرد قيد الاوابد هيكلم من, من الهرم مقبل مدبير معن كجمود صخر حتى السيد المنعرف في ضد يظل ويصف ويصف ويصف والاوابد ومش الاوابد والليل داخل عليه والنهار ففبشر المجلس ولا لن كموج البحر على خضر الله عليا بأعمالهم ورتبه فقلت كأن العادات الله وصلنا الله العربية لكن العرب لم يجدون الصور التمثيليه والأبدن أبدنت كأن العادات فرشنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله القرآن أدبية بح بح بحطة تجد التفوق عند أمر القيس وعند المتنبي يفوق بل بالعكس مجرد مقارنة هؤلاء بهم ياجرح مقام المتنبي ويجرح مقام القيس. لما الحمد. نحب لما ارتينوا ولي التكسير و... هذه عضة الخواجة خواجة هذا عود. الملك ابن النبي يقول هناك شعوب ثقافتها أنها تستعمر في واحد كده يحب عندنا هذا المثل في الثمان في السعيد أنا أقولك اللي اللي حط في رغبته حاد. الف من الجرف <تصفيق> <تصفيق> هو راضي بل... بل... راضي بان يكون راضي بأن يكون يد سفله راضي يكون يد لكن امر القاضي لما لما طقطق راسه وقال و... اليوم خمر وغدا أمر يقول اثنين الكلام يا اخي كتبتي يا صاحب يا ريت عنوان لكل واحد عايز يهم بكى صاحبي لما راى القصر دوننا وأدرك سلام وادرك ان لا حصان فقلت له لا تسع عينك انما نحاول ملكا او نموت في المغارة اه يا سلام. انا احاول ملك اعمد احنا لو هم تكون مسلم كثير تمر القيس لاستعادة ملك أبي ونحن نستعيد ملكنا مرة أخرى. <تصفيق> <تصفيق> الله سبحان الله. لما كنا نقول لبنان في في المسلمين العشرين في إسبانيا جاء أجدادكم, أجدادكم إلى هنا فأحبوا الناس الدين وأحبوا أجدادكم وجيلكم أنتم إلى هنا فكرحتوا الناس الدين وكرحتوا وكرحتوا وكراس الناس فينا. لا اله الا الله بعملنا كمان من معجزات القران الكريم اللغة كانت كل كلمه في القران الكريم تجري على سنن اللغه العربيه حسنا. على قواعدها, على قواعدها المنضبطه وما, وما وما وما استطاع النحويون إثبات اثبات علم النحو صدق الله ابو على الفاظ القران صحيح الشواهد النحويه كلها اللي درستها انت في الكتر الجامعه دراسات العليه نعم. نعم من القرآن طبعا. الكريم اما لما يكون واحد كده عايز يجيب قاعده شاذة ولا غيره يجيب لك بيت شعر ويقول لك ده ما يعرف قاعده عشان تضور عليه ما تلاقوهوش ده ما عندوش امان على الميل البعيد الرساله <تصفيق> كان يقرأ خطأ يعني واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله قرأ الرجل ورسوله ده قراها متعمد لان عدنا ابي طالب قال الاب الاسود يا ام الاسود ان العجم يدخلون الى الى الاسلام مم. العجم عما يدركوا بالعربيه فيغيروا ف... والقرآن لا فيه فاتحه ولا ضم ولا كسر فيها ولا فيه علامات الاعراب ولا نقط يعني مم. ولس يعني مش عارف اخوي اجيد قاعده ولا يعني في اقول فاعرمه انا فطري فاقول فاعرب من غير شيء يعني زي اللي عنده اذن في ال... في التفق في في ولا من ولا البحر ولا الوافر ولا. الب... ولا الشعر, الشعر لو لو سبحان الله والخديك كان لا أعرض الشعر. صحيح. مكاني قده يقول أنا كالمسلم أشح ولا ولا ولا ولا, ولا صحيح. صحيح. ف... ف... الله فهو أول ما ال... يدبيت ال... ال... مقصور يميد معه ف... لأن انت <تبقى> مسمح كلمة كلمة لما تكون اذنك نحويه بتعمل ايه اول ما واحد يخطئ في اللغه يسمم اذني ولا لا خلاص يسمم اذني يضيق يضيق صحيح لانه لا. غير لا يحترم اللغة ولا يحترم ما فيها في يعني سبحان الله العظيم ال... ال... ال... ال... من مجز... من معجزات سيدنا ال... محمد ايوه كريم. ايوه هل م. انه ان بالمستقبل يعني طبعا. غلبت الروم في ادم الارض طبعا طبعا اللي وصل الامر انه انه راهن ابو بكر الكفار من الكفار هنا ابو بكر اه قال ابو بكر مع نزله الغالب خلاص ده غلبه الروم, الروم دول اهل الكساء ازيكم يا, يا مسلمين وهولبت النان من الفرس عبده الايه ان احنا نعم. بنعبد الاصنام هم بيعبدوا الايه الناس ادي الكفار يا عم غلبوا الايه غلبوا المؤمنين فلما نزلت السور الف غلبة الروم في ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين بالله الأمر من قبل أو من قبل من أحدهم إيدي نفر المقول لها بنفر الله إيدي أخر ده. قال أبو بكر سوف ينتصر الروم على الفرس في خلال سنوات قليلة قالوا يا أبو بكر أتهتوا بنا أصل الحرب الروم والفرس مش حرب القبيلة مع قبيلة دي دولة عظمى مع دولة عظمى. أقطاب حرب, حرب العالمية مش كل سنة تكون حرب العالمية ولا كل عشر سنوات في حرب العالمية انتهت في السنة الثانية الحرب الثانية بدأت تسعة يعني سبحان الله اخبرك فبالتالي في ايه لما, لما الروم تستعيد قوتها مرة اخرى هل تراهنون على مائة ناقة ان الروم سوف تغلب الفرس في خلال اقل من سبع سنون وبالتالي حرم نعم كان قبل ان يحرم كان يحرم فراهنوا فكسب بهانهم لانه واثق وهذا ايضا من وجوه الاعجاز داخل حراس المستقبل لا ينبا عن الماضي والاخبار بما تقع احداثها بالايام وبالواقع بما يحدث وبالواقع بما يحدث امير بكر الذين كفروا سبحانه وتعالى وبعدين لما هو خارج من الهجره وبعد لما صدق الله رسوله الرؤيا بالحق نعم تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محدقين رؤوسكم ومقدرين عليه خافون تعالوا ما لم تعلموا فجاء من دون ذلك فتحا الطريف في وجع صلح فتحا أمر, أمر من المغيبات بالنسبة للسبحان الله العظيم آه. بعدين الـ الـ القرآن أيضا آه أنه يخلص من تنفر الحروف <تصفيق> مثلا يقال أن أكبر كلمة في القرآن أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون أن نلزمكموها هذه كلمه كبيرة سبحان الله <تصفيق> وبعدين لرغم ذلك غير متململة <تصفيق> يعني. يعني أن نلزمك بها فبس انزمكمه هذا ناجح فسبحان الله لكن ليست صعبه وهي كلمه طويله صحيح يعني فعد حروف لكن لكن هي شو لأ لأن زي الراجل لما مات حرب ابو ابو سفيان والد ابو سفيان جد معاوية <سؤال> جد معاويه ما. يقول الشعراء ايه ولما في مكان بلقع لفي ذا قبرة <تصفيق> أروع يعني كده بلقع يعني كده جيدة بلقعة هذا <تصفيق> يقولوا وقبرة حرب بمكان القفر وليس بقرب, بقرب قبرة حرب قبرة قدمنا اللغة <تصفيق> و. و. <تصفيق> <تصفيق> إيه يتدرس فعلا تدرس وقبرة حرب بمكان القفر وليس بقرب قبرة حرب قبرة حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب حرب مع قيمة السهولة ده شيء أغرب من الخيال. قال قل من, ال... من الصحابة مثلا أنلزمكموها فتيكفيكاهمو الله الله وسلم عن الله مثلا ربما كلمات لها رمين معين لا, لا بالعكس لا بدد قسم تعد على شر لو فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا فلاخذ عيس كلهم قلقله انا القلق بض على دماغي ما تنس في القراءه هذه صعوبه ابدا لا زج زجوجو هضرافي زج منهك يبط من هو هو ده الراجل وده دخل راجل كده بسيط رين سبعه من الأدباء العراقيين في بغداد عملت الثقافه غيروا ان اول واحد يقول كلمة من اولها زي اخرها والثاني يقول كلمتين وصلت وصلت 71 واحد والسبع كلمات منطقها من على اليمين لليسار زي من اليمين نعم بسيطة. واحده بسيطه يعني الدور الخوخ نعم انت تقلب خوخ كده خوخ خوخ من م. اليمين رقمها خوخ صحيح فكبر ربك فكبر اه اه صحيح ربك فتك اقراه من على الشمال ربك فكبر فكبر تمام الجم الثالث الرابع السابع سكت ماشي بس, انه بس بهذا هذا صحيح فزحف الرجل الذي عليه سياد باليه أسماء بادية قال خلاص شاركوكم خلاص رجل نحن نتكلم في الأدب يعني لكن في العلم وال كده ما نعم فقال قصيدة من سبعة عشر بيتا الله والله إذا ورع إذا المرء أثى أسند آخر نباهة وصنيخاء ننسى تكتشف أول مرة بحاطرة الموقع صلى الله عليه وسلم والأخوة تقرأنا جديدة. بالله عليك أنا أنا لما أقرأ هذا ولاه هذا لو قرأ القرآن يا سلامنا واحد زي كده عايش وسنة لنا كتاب الله صحيح لابد من هذا فهذه عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى على وعلى الإعجاز التشريعي فرنسا اليوم تدرس قانون ميراث الإسلام. الله اكبر طبعا يا ام الدساتير هذا فتح يا ام الدساتير اه قالت ان اعظم قانون وضع في الميراث قانون استه في هناك بقى مش عارف ايه تاخد ايه والبنك قسمه نظامي لا تمام بارك الله في فضالتكم فصل قصير من الصباح حضراتكم مره اخرى مساعدينا الكرام ومستمعينا اشتركوا قصيده وعود استماعنا لدار السامي الترير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي كونوا معنا الصفه في الله مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع نرحب بضيفنا الكريم دار السامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم سيدي يا ترى لي سؤال الان هل نزول القران باللغه العربيه الفصحى معناه ان الله سبحانه وتعالى يحب هذه اللغه يعني الله سبحانه وتعالى يعني حكيم سبحان يعني لا يوجد شيئا هكذا هباء عبثا يعني, يعني, يعني كل شيء عنده له حكمه كل شيء عنده بمقدار ده آه يعني هذه الحكمه عزيزه انه حكيم سبحانه وتعالى يعني البيئه العربيه هي البيئة الوحيدة التي كانت تصبح لأن تكون فيها خاتم الرسالة لطبيعة التكوين الخلقي ليست لأن الله سبحانه وتعالى يحب العرب مثلا لا يعني يحب, يعني يعني يحب... لا الله لا يميز خلقا عن خلق إلا بالتقواة على الصالح إنما كرمه من الله أتقاط مم. يعني ما ما يعني فضل بنال عن أبي لهب ما, ما يعني فضل مم. سلمان عن عقبة لكن منهم على دخل الطريقة يعني دخل آآ على الشريعة لكن لكن البيئة العربية البيئة فيها الخلق يعني انت الى الآن م. الى الان يعني أضرب مثال بسيط في صنفان من الناس في العالم كله تقريبا مكروهين الأول على مستوى العالم نعم تشد منطقة الخليج عجيبة عج عجيب. يعني سبحان طبيعة قربهم من الفترة يعني الحكام ورجال الشرطة في العالم كله لأن الناس بأخذ نقود. تجلس في الخليج، أطيب الناس الحكام وأطيب من عروسين غير الشرط. في السطر، في السطر موجود عندنا. في الرجال صار راح أو نعرف أن شرك من أو عاد. والله أفضل. والصلاة أمر طبيعي طبيعة تكوين. طبيعة تكوين عجيب. ال ال العربي في عنده قضية الكرم. الكرم دي لا يعرفها الأوروبي. الرجل وزوجته يذهبوا إلى القهوة. قيسم أنا يعني أنا أقول لك ما ما ما ما ما, ما, ما أرى دائماً. <تصفيق> بعد ما ينتهي الشرب الخراب كل واحد يدفع الحساب بتاعه اما اذا دفع هو نفسه تبقى شيء غريب معاي لان يعني شركه حط وحط حسابات يعني م. م. قضيه الغيره لا تنسى اللي عند عربي م. صحيح هل اول رجل الذي اسلم فتستثار فيه النخوة والجينات الغيره صحيح يا غار هذه اخلاقيات طيب الشهامه ليس لها معنى في في لغه الغرب النقوه ليس لها معنى اخر فالبيئه العربيه بيئه موجود فيها هذا سبحان الله العظيم الـ الـ هذه الاخلاق فكان فيها بفضل الله هذه الرساله الخاتمه لان هؤلاء يبدو انهم كانوا اصلح مش يبدو هو حقيقة كانوا اصح الناس الرسالة الرساله الذين عملوها كانوا على الحد المستخدم نعم نعم صحيح لا. القران نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل نعم وهو ابن كم الرسول 40 سنه, 40 40 سنة. 40 والعجيب انه ان القران لما كان يعني لما كان الخطب اليهود يطلب في الحديث لما كان العرب يجلس في الحديث سبحان الله هذا رحص هذا في كتاب الله مروعة الكلمات المقتبل حائط لأنهم يجمعوا ويجبلوا أسباب وأدلة وأنهم بلاه لوعن وليه سبحان الله يا ربنا غضب عليهم وليه أنهم مطلون وليه عند العرب يعني ايه. قالت العرب وأمن لم تؤمن ولكن تقولوا أسلم ولما ما تقول في ما تفعل ما تفعل ما تفعل ما تفعل ما تفعل ما تفعل ما تفعل ما طب هل القرآن كتاب تعبد ام كتاب حياة؟ هو كتاب تعبد وحياة وهم الحياة بدون عبادة. هل هذه حياة؟ هذه معيشة. أمم. هذه معيشة. صحيح. أو من أعرض عن ذكره فإن له معيشة تنبين. مش حياة ضانك. لا معيشة. مم. المعيشة دي تعيشها الحشرات والهام والهمل من الناس والهمل من الناس. أما من أما أصحاب القيم. لا نحن يننهوا الناس على حياة لكن حتى ما وصل إياها ما وصل إياها نعم نعم نعم نستكمل لا. لا. رحلتنا مع معفظاتكم داخل القرآن الكريم والله إحنا يعني أنا أريد بس يعني إيه أن أن أنا ماذا أقصد من من من, من الكلام عن المعجزة الباقي الخالدة أصلًا نفع تعرف تحب القصة أيوة عايزين حكاية تكسير من الصبي الرسول وضع إيده في الماء وحط عين في قتادة ده في عظيم طبعا من لكن المعجزة الباقي القران الموجزات الباقية ناقتها. يعني الموجزات كثيرة جداً وسوف نعرض شاء الله. يعني, يعني ب... ما حرف في, في نعم. ما حرف القرآن؟ ولا صديق أحد عنه حديثه. ظهر بعض الكتب. الآن. بالموبايل. في بعض الدول موجود. هذه خيبة كبيرة لأن يعني يعني قرنه الوعد يعني دايما الوعل في الصخرة. فهو يخسر قرنه ولكن يظل الجبل جبلا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا مقاله لا ياتيه سبحان الله اللورد جريدستون سنه الف في القرن الماضي تسمع وقف امام مجلس العموم البريطاني وقالت طالما عند المسلمين هذا الكتاب فلن تستطيع بريطانيا ان تستمر في احتلالها للدول الاسلاميه فقم احد ال الأعضاء المجلس بمفعع شديد وبحميه سبحان الله خطف المصحف من من من يد اللورد النقد وراح ايه مزق المصحف نعم قال ما هذا اردت انا اريد تامنته في قلوب المسلمين يا لطيف يخلعه من قلوبهم يخلعه ازاي يخلعه ازاي ما فهمت لا اصبح ايه مم. اصبح القران يقرا في المئات فقط اصبح تفتح بين حفلات حفله في الاوبرا ورقصها ويجزيلي الرجل يريد يتق الله يريد ان ينتقل لها لما نفسك شواعيد ابن اللي ايه يقرزها لذيذ برك. بركه بركه ايه فسبحان الله فتجد مثلا رجل منحرف يشرب خمره بتاع حط سلسله وكفايه ايه ايه الكرسي ايه الكرسي قاعد في خمره فاذا لا اله الا الله فهذا هو تحييد القران من من من من أو يعني تفسير القرآن, القرآن هم لم يستطيعوا تحريف القرآن. هربونا. لأنو خارج أهل القرآن. أو الذين يجب أن يكونوا أهل القرآن. قام قلتي دور هرتزير. تمام بالضبط. خارج أهل القرآن. حبسه حبسه. أنا بحيث. ونجحوا نجحوا في غزو البعض. لكن أنا أريد أن يعني أبشر المسلمين بشارات. نعم. أنا لا أخاف على كتاب الله ولا أخاف على الالستم استنباق الإسلام والقرآن باقي. سواء بعصفنا ام قولنا سواء طبقنا أم لا يتاثر لا لا لا لا لا لا لا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا مختلفه نحن طبقنا. نزلنا الذكر ورائنا لا سوف نكون قضيه بلغز الاعظم انا نحن الله لما تعهد ربنا بحفظ القرآن الكريم فقط ألم يكن الإنجيل من عند الله والطورة من, الله ال... من عند الله والزابور من عند الله كل هذه الكتب كانت في فترة محددة لتربيه نشء معين أما هذا الكتاب هو العهد الأخير الذي كلمة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض الاستقام على منهج الله إلى يوم القيامة البشرية بلغت شأوها وصلت الحضارة إلى هذا رد الكتاب الأخير فيجب أن... أي من فضل الله أن يحفظ من قبل الله ولا يحفظه لا حبر ولا راهد ولا شيخ ولا عالم إنما يحفظه رب العبادة عز وجل لأ لأنه المنهج الباقي لا مرقى عنه. طيب أحسنت فضلاتكم في عرض بعض من بعض من جوانب القرآن وأعجاز القرآن الكريم. معم. لكن بما أني أمثل قطاع كبير من المجتمعين الكرام مشاهدينا الأحباء في الله تبارك وتعالى. معم. القرآن جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صح لم تعرض النسخة كمان على الرسول عليه الصلاة والسلام. وظهرت قراءات وظهرت نسخ أخرى لا نسخ وحرقت لا. لا. لا. نسخ حرقت أخرى لا. كل الن كل فرق أنا سأكمل طبعا. حرقت كل هذه المخافات بدون القرآن المشاهدين صحيح نعم أنا أسألهم صحيح <تصفيق> <تصفيق> صبر. <صبرت. تصفيق> الله فيكم. بدون مشاهدين الأحباب حرقة جمع القرآن الكريم وتم عمل نسخه واحدة وحرقت بقية الأوراق أو المدونات المكتوبة فيها القرآن الكريم ثم ظهرت القراءات جميع يقول بعض المستشرقين ان هذا تحريف في القرآن الكريم نقول مثلا جاكم رسول من أنفسكم ام من أنفسكم انه عمر غير الصالح انه عامل ينقل ال ال الكلمة من اسم الى فعل من صفة الى كذا الى كذا جميل. أليس هذا بتحريف في القرآن الكريم؟ نعم خلق نعم أنهيت رسالتك من المستمعين نعم تتهدين إدايك؟ <تصفيق> ما يكون عندي أريد أنا. أنت رجل مؤلف نعم خلص؟ سرقت أليس كتاب ف ذهبت وركبت علامات الطائره فكتبت سبع عشر عشرين صفحه نعم خلاص وبعدين ذهبت في اجازه فكتبت خمسين صفحه ورجعت الى مكتبت النووى وكتبت عشر صفحات نعم هذه الورقات اذا وضعت هكذا هل تستطيع ان تقول به هذا كتب لا جميل ومديه ورقات نعم جميل, جميل. خلت هذه الورقات وذهبت الى المطبعة ودخلت وفجعت وضع لها غلاف جميل وكتب عليه العنوان واسم المؤلف وتم ونزل إلى السوق هذا يسمى ايه كتاب جميل الصحابة كانوا يكتبون خلف رسول الله لما ينزل عليه المتفرقا لأنه بس. نزل منجم بقى. نزل منجمان ايه بقى. اللي يسمى آن على رضي الله عنه له ترتيل فلما نزل منجمان يوافق الأحداث فمن كل صحابة يكتب خلف الرسول رسول الله عليه صدق وكان الصحابة عندهم ملكة الحفظ صحيح. فكان ابن مسعود مثلا لما سمع سورة الانعام كلها كاملة من فم رسول الله تعالى دوفعت ان واحدة حفظها في التو لحظة. نعم جميل. ويقول جميل. سبعون سورة. سبعين سورة. اخذتها من فم رسول الله تعالى. اعلم متى نزلت? ابي ليل ام بنهار? ومتى نزلت? في سهل ام في جبل? واين نزلت? في حرب ام في سن? في المكة ام في المدينة? معلوم مع القرآن كلها مجموعة زي ابن مسعود. خلاص? نعم فاين. كنا على العسوب ال ال والعظام اللي في النخل والكبار وال والعظام الابل واو إلى فيش ورق تمام والقباطي اللي كانوا يستوردوها من مصر ال سبحان الله العظيم بعد هذا هذه المتفرقات من سبحان الله العظيم استحرر القتل في الحصاف تقت إلى سبعون في حروب الردة طيب جميل فذهب عمر ابي بكر يا خليفة رسول الله ان سبعين من الحفاظ قد باتوا واقشى للقرآن يعني سبحان الله فاجمع كتاب الله عز وجل قال لا اصنع شيئا ما لا. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال استشر الصحابه جمع بأهل اصحاب الحل والعقد فجاء هذا بما عنده هذا من عنده كوى اللجنة تحت قيادة زيد بن ثابت كبير كتبة الوحي السبعة دول جلسوا سبحان الله جمعوا كل و و و وقارنوا بينهم قارنوا بين الايه بين النسخ هذه نعم وكتبوا النسخة واحدة كويس وضعوها عند أم الممتن حفصة طيب لما وضعوها عند أم الممتن حفصة, حفصة ظلت عندها في زمن أبي بكر فلما جاء عمر رضي الله عنه نعم فعمر بن الخطاب رضوان الله عليه جاء وحفظ هذه النسخه كما هي لم يكن هناك الا هذه النسخه نعم لما جمعت هذه الاوراق وصارت كتابا واحدا صار هذا, الـ هذا, الـ هذا المكتوب صار اسمه ايه صار اسمه كتاب صحيح طيب لما يقول رب العباد الاسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اذا هذه الاوراق لم تكن كتابا بعد صحيح وانما حقق ابو بكر وعمر وعثمان ما أمر الله به ذلك الكتاب صار كتابا صحيح, صحيح صحيح أما ماذا الجمع هنالك ماخذ على هذه الآية فمعناه في هذا التساؤل قبل, قبل أن يصار كتابا ونزل قوله ذلك الكتاب خلاص والكتاب موجود بس ب, ب بصور كتاب. هو كتاب ولكن متفرق في هذا الوقت. متفرق. لما صار كتاب خلاص أصبح له كيان أصبح كتابا خلاص لكن لما اجتمع السبع ما اختلف ولا أي واحدة الم القراءات هذه القراءات. إنه هذي... عمل إنه هذه هذه هذي... هذي... ال... ال... ال... لهجات العرب فقالوا اجعلوها بلهجات قريش حتى حين. و... على كده ع ع جع... ع جعة القضاعة وكشكة الحمية. صحيح كش كشها نعم المطعمون الليلة في العشاء جي مش عارف في العشاء جي في العشاء جي كالي وويف أبو أبو عليج علي وعشي بل يأتي ينطقها إيه حتى تجد أقوى من نفر خليج ينطق بعض الحروف هذه من من من القبيلة ما ما من من من طلاب القبيلة ماش لا هجاء لا هجاء العربي المبين ما اختلف عليه إثناء أبدا أما التراكيب من أنه إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح هذه هذه هذه هذه عظمه القران هذه الروات او القراءات السبع نسمع في حفص غير ورش غير قالون وكذا نسمع ما ما ماشي جميع من هذه كان يقراه المصطفى عليه الصلاه والسلام بكل هذا بكل هذا بكل هذا, بكل هذا. وسمع القراءات وسمع قرر ورضي بها واقر واحد من ربه ان أنزل عليه القرآن ب ب ب ب ب, ب, ب, ب, ب سبعه هكذا حديث ها <سؤال> سمع سمع هذه الرسول سمع القراءة، وقرّب رائحين من الأرض، وقرأها لأنها عبارة عن ليس هناك لفظ كاللوف، ومنها الألفاظ واحدة لا تدخل الثروة. الرسول أقرّ أقرّ من تلقاء نفسه، هو قرأها أمام الصحابة. نعم، نعم قرأها نورساه. الله أما جلس معها هؤلاء من من حمير ولما قالوا ولما قدم إليهم طعاما قال إن إننا صائمون رسل الله بجيم من صفر. قال ليس من أمبر أم سلام في أم سفر. فتعجب الصحابة وعلموا أنها هذه اللهجة. الالف لام تنطق الالف مين صحيح. ليس من البر الصيام في السفر ليس من ام بر ام صيام في ام سفر هذه لكن هذه ليست ليس فلاحية القراش لكي نقيد على الاذر القراش لان ام الحضارة في هذا الوقت سوق القر عندها والمجاز عندها والمجاز عندها هل هذا ايضا لان الله نؤكد يحب اللغة العربية كلغة يعني. ولا سمع لها لغة اهل الجنة اذا, إذا كان الله عده منزل القرآن وهي مادة هذا الكتاب العظيم م. فلما نحن نكره لغتنا يا روعة أهل الجنة إيقال هذا لما دارت عليها الدوائر م. لأن أهلها دوروا عليهم الدوائر أهلها استسلموا للدوائر فدارت عليهم الدوائر ناموا في النور واستيقظ غيرهم في الظلام والمستيقظ في الظلام خير من النائب في النور هل ينبغي على الدعايات الإسلامية أن يتلفظ باللفظ العربيات الفصحى أم باللهجة العامية المتدنية؟ إذا رأيت داعية يتحدث بلهجة عامة محدودة محلية، لا أصيغ له سمعي وأشعر أنه ينتهك لغة القرآن. طالما أن الآن الفضائيات أصبحت يعني يعني مشاعل الجميع. ما إذا سكن هو في قرية معينة لم يخرج منها وحديثه لأهل القرية فسيدي هو حر هو قريته. لكن أن يؤذي الناس بلهجة محلة ما فرقتنا غير اللهجات ولو توحدنا في لغة فصحة بلغة القرآن لصرنا أمة واحدة فالقرآن أن كل نبي يرسل إلى قومه بلسان قومه ولكن لسان القرآن لسان عربي مبين يعني يجمع العرب كلهم على لغة العرب أنت الجنوب شاركات فالما تروح هنا حسسوا عليه كده وإنك أحفاد الصحابة yeah. الله الله. الله. <تصفيق> نعم نعرف يعني من اندفائنا وسوقنا لتعرف من علم فضلاتكم في معجزات الرسولة والسلام والمعجزة الخالدة القرآن الكريم نسيت أن أسأل ما المعجزة او بعد هذا التجوال والضوضاء وهذه صغه اعلاميه ايضا يعني بعد ان كان المشاهدون يعرفوا هذا التقارب ما المعجزه المعجزة المعجزه هو امر خارق لا يستطيعه البشر ابدا ابدا مهما اوتي يعني يفهم يعني لا. نعم يفهم ان يصدق لا يصدق لانني اراه يصدق لماذا لان قوم موسى برع في السحر فبلزهم صحيح صح ولا مش بزعم برضه ما كذا بزعم الله لهم الله بتعز عليهم ما إحنا ما إحنا ما إحنا بس راحنا في اللغة شوية ما إحنا نتعلم من فترة الله فا ال ال الـ... الـ... الشام برع في الطب يبغون أطمئن على أمر ويحيي الموتى بإذن مم. الله تمام صحيح وال العرب برع في البلاغة فجاء القرآن وفغلبهم بالبلاغة فبالسنة قو هذا هذا واللسات ما برع فيه القو صحيح هذه المعجزة خوارق العمي خوارق معجزة شيء يحديث يحديثه الله عز وجل على يد الرسول أو النبي ليصدق بها بهذه المعجزة يعني وأمر لا يستطيعه البشر فيصدقون ما يرون هذه المعجزة وكذا الإسراء والمعرض كالمعجز طبعا هل سوف نأ سوف نأ طبعا, طبعا. طبعا. الكرامة الكرامة شيء من الخصائص تحدث لبعض المتقربين الى الله عز وجل اذا قلنا مجازا انهم اولياء الله لان كل مسلم ولي لله عز وجل الله ولي الذين امنوا نعم صحيح ولكن المتقربين الى الله عز وجل يظهر عليهم لكن اصحاب الكرامات يستحون من كراماتهم لأن شيء يعني زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه يا سلام هذه كرامه هذه كرامه هذه ليست معجزه لا لا لا المعجزه خاصه بالانبياء ورسل بيب... الله شيء لا يستطيعه أحد أما الكرم الهبع من الله عز وجل يظهر بها فضل العباد عنده هل وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو كانت معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أو أعطي معجزة لم يعطاها نبي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والسلام أعطي معجزات مادية زالت, زالت يعني هناك الان للشجره والحجر والارض سلم عليه والجذع يحن اليه والغزاله والى اخره لا. لكن معجزته التي لم يعطاها احد هي معجزه القران لان لم يعط احد هذه المعجزه العظيمه به لانه كتاب يتابع على التبديل والتحريف والتغيير هذه المعجزه الباقيه التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتها النبي من قبل هل المعجزات تؤتي ثمارها في البشر المعجزات لابد ان تؤتي ثمارها في البشر يعني اعرابي كه كده ومعه ضب ضب زي البوخ الضب يؤكل في يأكلونا هنا يؤكل ومباحثنا الرسول عليه الصلاه والسلام لم لا قال لم اجيته في قوم يبدو كان اهل البديئة اكلون اهل مكه عن اهل الحضاء اهل مدنيه اهل مدينه يعني عاطه عاطه ولكن اكره خالد امامه المهم فباجل جاء بضب هكذا فطال له لولا أني أخشى من عجلة نفسي الرجل رجل أعراب بدوي أعرابي قح من عجلة المتعجل لولا أني أخشى ما لفصلت رأسك عن جسدك قل الرسول كده صلى الله عليه وسلم أنا من الله ويعلم أن الرسول لأنك فرقت سببت سب... آلهتنا وفرقت بيننا وبين لا لا لا لا. فقال ما أكرمتني في مجلسك رسول صلى الله جيت ما أكرمت فلأ. فلأ. فلأ. قال انا لن اؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الضب قال اخرجهم قوم من انا يا ضب قال انت محمد رسول الله الله مم. مم. الله اكبر بشيء. في العربية الفصح الفصحى الناس فقال رجل اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله قال وقومك قال قوم انا زعيمهم فاستمر القوم الله اكبر سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رجل الصحابي يقول سنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في احدها غزواته ومعي اداوته اللي فيها الماء والمناه حراوتا سبحان الله كان يريد ان يقضي حاجته فنظر وهذا الصحراء مكشوفه ولها شجرتين متباعدتين هذا في صحيح مسلم نعم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشجره من غصن تعالي خلفي بإذن الله فصارت لها حفيف على خشاش على الارض كسير الدواب. الله اكبر. فقربها من الشجرات الاخرى. ثم قال لهما انتائما فالتأمتها. فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته. ثم قال لهما عودة الى مكان. لتعود كل منكما الى مكانها. فعادت وتقولاني بلسان عربي نشهد انك رسول الله. الصحابي رأيه. وسمع وسمع. الشجر هذا لتثبيت الاله قال او من تؤمن ولكن لو تؤمن قلب لما سبحان الله تثبيت الناس على العقيده لا شك لا شك لما اجد صدق صدق من امامي نعم الله لح... نحن لم يبقى لنا صدق الا اعمالنا الا اعمالنا و لا تبقى لمستاذ تصديق لان استغفرنا احتج الاستغفار سلم يا رب قلت في رضي والله عصر المعجزات ولا عصفور معجزة. انتهى بالتأكيد. لا المعجزات انتهى من ب ب ب بقراء القرآن هو المعجزة على مرض الزمان. فقط. فقط لكن ولا عصر معجزة بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق العال. خلاص. قطع على الوحي لأن لأن هذه تنزل بواحية وتنزل ببتجيد سماوي. آه. يعني, يعني مش كده هباء المنصورة. ليست هكذا. لا لا لا. لا. وما بقي ما وما من النبوة من خير إلا الرؤيا الصادحة يراها المؤمن أو ترى له. لكن في بعض الناس حولوا حياتهم من الأسف الشديد لرؤى وأحلام وكوابيس ونسأل الله السلام يا رب نزول المعجزات كان يترأ على فترات زمانية محددة بحسب الحالة آه طبعا طبعا يعني سبحان الله سبحانه كان ل ل ل لتصديق حالات معينة ولتأثير الأمور معينة نعم. لكن هناك معجزات حسنا ونقرأ في الأنبياء ورسل قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو يرسل بهذه المعجزات بالذات لأن, لأن, لأن القوم أشد كفرا ونفاقا وأعثر قبولا ف... لكن في حال. يعني سبحان الله كان ما يهدد بها قلوب صحابته ويؤلف بها قلوب أعداء. يعني هل ثبت أن سيدنا محمد مثلا عليه الصلاة والسلام جمع المسلمين أو جمع الكفار؟ لا لا ليش؟ الله يحفظه. الله عليهما لا لا. هو أبو جهل وعقبة وأمية السبع تبار المجرمين اللي قتلوا في بدر دع الرسول أنزل وضعوا السلم الجسور. اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعقبة اللهم عليك بأمية فهتجر القوم وشرت وجوه قتلوا كلهم في بدر. يا اصحاب القليل المهم قال يا محمد لن نؤمن لك لا, لا. انا وقف ما... اجتمع السبعات الكبار صناديد رئيس. طيب نحن عايزين نعجز, نعجز محمد. نعم. لن نؤمن لك حتى تشق لنا القمر نصفين قال وتؤمنون قال يا رب اللهم شق لهم القمر نصفين اقسم الصحابه راينا نصف القمر على جبل ابي قبيس والنصف الاخر على الجبل المقابل له ها. الله هو اكبر عفوا سحرنا يا محمد يا لطيف ها. <تصرف <تصرف الكفر. بني اسرائيل كتصرف بني الكفر البواح لا حول ولا قوه الا بالله يعني الكفر البواح هو هو عتو او يعني يعني, يعني الانسان العادي على امر الله عز وجل من الكبر والغرور والصلف أن الناس بهذه الحاله كفر استقبالها. وذاك ابو جهل وهو موحد وكفر مو عندكم كل انواع الكل كل سامع الله, الله. وذاك اللي ابو جهل لما على صدره عبد الله بن مسعود لقد ارتقى مرتقا صعبا يا روعيه الغنى لمن النصر اليوم قال الله والرسول عدو الله قال لا يجوز أوه. أن لمثله أن يطلع صدر مثله سبحان الصدر الاعظم للعمل ولا عظم ربيك لا حول ولا بالله يعني هذه محجة بين السبعة الكفار الكفر بين المستضعفين وحصل النتيجة سبحان الله ولم يؤمنوا رسول الله صار هذا الجمل كالكلب الكلب شو كلب كلب ويأبى ان يخرج الى العمل جمل متأدب وأجرك الله لما الجمل يعني الله الله الله الله الله الله صحيح. مرة لكن الشاه وال وال وال ما ما مش كده الجمل مشكلة الصحراء مستفيد صعب الموالف. هذا إذا كاد النبات أن يموت. وكاد الضر عن يهرس هذا. وجدنا مية من لو أحمر يعني دا وسنتة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام. حاضر إذا يهجم على الناس. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا بالجمل يهدأ يبرك يبرك على ذلك سبحان الله ثم يسجد بينها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه قال يا رسول الله الجمل يسجد بين يديك وتابع أن نسجد نحن بين يديك قال لا يسجد بشر لبشر تعال بإذن أخذه ودخل على العمل لا يشتغل وهذه الله الله اكبر بارك الله في فضلاتكم وفي الحلقة القادمة نكمل موعدنا شاء الله و يعذب ان الله شاء الله بارك الله فيك وفي كبار الساده نطلب دعاء من صدوراتكم في هذه الله. اللهم <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله, الله ما اجعل زماننا زمان مرفوما و من بعده طرقا معصومه لا تجعل بيننا شقيا ولا مفرومه اللهم فك الكرب عن المكروبين وسدد الدين عن المدينين وخذ حلائنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وارزقنا بناتنا بالأزواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات وطلع عنهم شياطين الانس والجن وأكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا امنا للعراقين عراقهم واعيدهم اليها يا رب العالمين وقهم كل ما ظهر منها وبطر واصد عنهم شياطين الانس والجن اجعلنا المسجد الاقصى اللهم اكرم مولانا في فلسطين وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين ولا تجعل بثاثنا على المؤمنين شميده واختم لنا من خاتمه السعاده اجمعين واجعل خير هذا البلد امنا وان وسائر بلاد المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شكرا لتفضلاتكم وحضوركم شكرا لك بارك الكرام بالحب بالخير بنا موكب الزمان في القادم تبارك وتعالى حلقة جديدة. في صفة الصفة مع دالي سامي الكبير فضيلة الشيخ الأسد الدكتور وعمر عبد الكاثي وحتى يضمان لقاء جديد نستوى دعوكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء أه الله خير أم